ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انقادوا وأذعنوا بقلوبهم وأقروا بما يجب الإقرار به من حقائق الإيمان وصدقوا ذلك بجوارحهم يا أيها الذين آمنوا فرض الله عليكم وشرع القصاص، وذلك في القتل العمد على وجه من العدالة والمساواة في هذا الموضع فالحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها وذلك لا يعني أن الرجل إذا قتل المرأة أنه لا يقتص منه وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل أنه لا يقتص منها ولكن هذه الآية جاءت مقررة لأصل كان أهل الجاهلية على خلافه فكانوا يرون أن المرأة لو قتلت رجلا أو الرجل لو قتل امرأة فإن أولياء الدم بالنسبة للرجل المقتول يرون أن هذه المرأة لا تكافئه فيقتلون رجلا وكذلك أيضا كان هؤلاء في جاهليتهم لربما قتل الواحد منهم غير القاتل يرون أنه لا يكافئه فيرون أن فارس هذه القبيلة أو أن شيخ هذه العشيرة لا يكافئه هذا القاتل الصعلوك مثلا فيقتلون فارس القبيلة ولا جناية له أو يقتلون رأس القبيلة ولا جناية له ولربما لم يكتفوا بقتل الواحد الذي قتل فيرون أن هذا المقتول لا يكافئه واحد من هؤلاء القوم فيقتلون بالواحد جماعة من الناس يرون أن هذا يقتل به مثلا عشرة من هذه القبيلة أنه يساوي أكثر من ذلك في نظرهم فيقتلون براء أبرياء لم يكن لهم جناية ولم يشتركوا في قتله فجاءت هذه الآية لتقرير هذا الأصل أن القصاص مشروع على وجه من العدالة الكاملة الحر بالحر سواء كان رأس القوم أو كان من صعاليكهم فالقاتل يقتل بجنايته ولا يقتل غيره ولو كان المقتول شريفا عظيما مقدما في قومه وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فليس فيه أن الأنثى لا تقتل بالرجل أو الرجل لا يقتل بالأنثى الآية لم تتطرق لهذا ولكن جاءت على هذا النسق والله تعالى أعلم لتقرير هذا الأصل هذا حاصل كلام أهل العلم فيها فمن عفي له من أخيه شيء سامحه ولي الدم فعفى عن القصاص وقبل بديه وهي القدر المالي الذي حدده الشارع يدفعه الجاني إلى أولياء المقتول فينبغي هنا كما وجه الله تبارك وتعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وجه الطرفين وجه أولياء الدم الذين قبلوا بالديه بالاتباع بالمعروف دون أن يكلفوه أو يحملوه أو يطالبوه بما لا يطيق فإن كان معسرا أمهلوه وهكذا وكذلك أيضا هذا الجاني ينبغي أن يكون أداؤه لهذه الديه بغير مماطلة وبغير أذى وبغير إعنات وإتعاب لهؤلاء من أولياء الدم. ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة هذا العفو مع أخذ الديه. تخفيف من الله تبارك وتعالى ورحمه لما فيه من التسهيل لان من كان قبلنا من اهل الكتاب فانه لا يشرع عندهم اخذ الديه وانما القصاص اذا اراد حقه فهذه الشريعه جاءت بمشروعية القصاص وجاءت بمشروعيه اخذ الديه وجاءت ايضا ب العفو مجانا ثم قال الله تبارك وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم من اعتدى بعد ذلك يعني لو أن أحدا من أولياء الدم عفوا مجانا أو قبلوا الديه ثم بعد ذلك اعتدوا على هذا الجاني الذي عفوا عنه فهم متوعدون بعقوبة الله تبارك وتعالى فله عذاب أليم بعض أهل العلم يقول هذا العذاب الأليم بالدنيا بالقصاص منه وبعضهم يقول في الآخرة بالعذاب بالنار وبعضهم يقول فمن اعتدى بعد ذلك هذا فيما يتعلق بالجاني والله تعالى أعلم والقول الأول أقرب والعلم عند الله يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة من الفوائد يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين فهذا فيه فوائد متعدده من ذلك أن أهل الإيمان هم المتأهلون بكونهم يقبلون عن الله تبارك وتعالى شرعه وأحكامه يا أيها الذين آمنوا فخاطبهم بذلك ثم ايضا هذا الخطاب يا ايها الذين امنوا فيه تقوى لداعيه انفاذ حكم القصاص فربطه بالإيمان كانه يقول انما معكم من الايمان يمنعكم من التهاون والتساهل في أحكام الله وشرائعه ومن ذلك هذا القصاص فان المؤمن الصادق يحرص على دفع أسباب الشر والقيام بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق, وحقوق الخلق والوقوف في وجه كل فتنة من شأنها أن تعصف بالأفراد أو المجتمعات وتنقطع اواصر الالفه بين أفراد المجتمع، فيختل نظامهم وأمنهم، ويصير هؤلاء الناس في حالات من الثارات، وتوجد عندهم وتقوى نوازع الانتقام، كما يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله. لو لم يقم هذا الحكم، فإن ذلك مؤذن بفساد في فساد عريض. ولذلك تجد في بعض البلاد التي لا يقام فيها القصاص لربما تجد بعض الجثث طافحه في نهر أو نحو ذلك تلقى فيه لا يدرى من أي كفر أو قرية أو ناحية ارقيت وحينما تسأل ما هذا يقال هذا سأر لسبب جناية وقعت على هؤلاء لربما هكذا تكون النتيجة فيتربص بكل هؤلاء من ذوي القاتل فإذا ثقف أحد منهم فهؤلاء من أولياء الدم يرون أنهم قد حصلوا ثأرا مع أن هذا الذي نالوا منه وقتلوه قد لا يعلم بما جرى لهم وما وقع. من قومه أو من ذاك الذي جنا من قومه. وهكذا يبقى هؤلاء في ترقب دائم وخوف وتهديد، ويبقى أولئك في تربص دائم وملاحقة لهؤلاء ليقتصوا منهم. لكن هذا التشريع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص. وهذا يدل على أن تنفيذ هذه الأحكام التي منها القصاص أنه من مقتضيات الإيمان أنه من مقتضيات الإيمان فالخطاب موجه للمؤمنين كتب عليكم القصاص أتأمل لفظة القصاص فإنها القص يدل على تتبع الأثر في أصل معناه في كلام العرب تتبع الأثر قص أثره فهذا أصل هذه المادة القصاص ومن ثم فإن القصاص يكون بأن يفعل بهذا الجاني كما فعل من غير زيادة ولا نقصان والله تبارك وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فلا يسرف في القتل قيل معناه لا يمثل بالقاتل يتشفى كما كانوا يفعلون بالجاهلية هذا قتله بضربة بالسيف أو نحو ذلك فلا يصح أن يقتص منه بطريقة يتشفى فيها هذا المقتص فيقطع أعضاءه أو أن يحرقه بالنار أو أن يعذبه أو نحو ذلك وإنما يفعل به كما فعل من غير زيادة ولا نقصان ما لم يكن هذه الوسيلة محرمة في أصلها في التحريق في النار وكما لو أنه فعل الفاحشة بصبي فقتله أو بصبية فقتلها بذلك لأنه لا يفعل به ذلك هذا لا يجوز وإنما يضرب في السيف. فهذا القصاص أيضا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وتسلط شرعا وقدرا كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فلا يسرف في القتل ويدخل في الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل كما قلنا ممن يرى أنه يكافأ هذا المقتول وكأن يقتل جماعة لا جناية لهم لكونه يرى أن هذا القاتل لا يكافئه إلا جمع من هؤلاء فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الضمير يرجع على القول الراجح إلى ولي الدم هو سينصر وبعضهم قال على القاتل إذا فعل به من الظلم أثناء القصاص سينتصر بعد ذلك فعلى كل حال هنا الله تبارك وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قتل من أكبر الكبائر وهنا سماه اخا فدل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان لا يكون فاعل الكبيرة كافرا فسماه اخا هذا في القتل وأما القتال وفرق بين القتل والقتال القتل بالجناية بإزهاق الروح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 بين هؤلاء المقتتلين فصار أهل الإيمان إخوة مع وجود القتال بينهم وكذلك أثبت لهم الأخوة مع وجود, مع وجود الجناية التي هي القتل مباشرة القتل فهذا لا يكفر به مع أنه من أعظم الجرائم وأشد الكبائر والله عز وجل يقول في من يقتل المؤمن قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فذكر له هذه الأمور جميعا كذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء عفي له الفعل عفى يعدى بعن عفي عنه ويعد باللام عفية له فهنا عفية له من أخيه شيء فالعفو هنا يمكن أن يكون عن الجاني يقال عفا عن فلان ويمكن أن يكون عن الجناية فيقال عفا عن جناية فلان فإذا أريد الجاني والجناية معا عدي بإلا فمن عفية له من أخيه شيء يعني عفية عن الجاني وجنايته نعم فكذلك أيضا تأمل قوله شيء فقد جاء منكرا فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع نكر في سياق الشرط فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان وهي للعموم فدل على انه اذا وقع عفو عن شيء عفي له من اخيه شيء فاذا عفى بعض اولياء الدم سقط القصاص اذا قبل بعضهم بالديه سقط القصاص فمن عفي له من اخيه شيء وهذا يدل على تشوف الشارع لحقن الدماء كذلك أيضا هنا يؤخذ من قولي فمن عفي له من أخيه شيء إثبات الأخوة الإيمانية بين المؤمنين في مثل هذه الحال يدل على أن الأخوة أثبت وآكد في حال السلامة من هذه الجنايات فالله عز وجل جاء ب هي من أقوى صيغ الحصر إنما إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة هذا في القتال فأصلحو بين أخويكم فذكر ما بعده ب الفاء فأصلحو وهذه تدل على التعليل وهذا الذي يسمونه بدلالة الإيماء والتنبي فهنا لكونهم إخوة طلب الإصلاح بينهم فأصلحو بين فأصلحو بين أخويكم لأنهم إخوة. والإخوة ينبغي أن يكونوا على حال من المصافات ينبغي أن يكونوا على حال من المصافات ولذلك كان الإصلاح إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت جملة من أحاديث الصحيحة في هذا الباب في الكلام على موضوع الاختلاف الإصلاح بين الناس بقاء الأخوة الإيمانية دفع كل ما من شأنه أن يؤثر عليها أو ان يفسدها أو ان يوقع الوحشة في نفوس اهل الإيمان وإذا كان هذا بين المؤمنين فإنه بين الاخوه الأشقاء من باب اولى فلا يصح للإنسان ان يقاطع أخاه أو أخته لمشاحنات وحظوظ نفسانية أو لأمور دنيوية من حطام هذه الدنيا كذلك أيضاً يؤخذ من هذه الآية ذلك تخفيف من ربكم رحمة ما يدل على هذا الأصل الكبير في هذه الشريعة أن مبناها على التخفيف حتى في القصص وذلك بتشريع الديه تخفيف من ربكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قد يكون هذا التعدي على ولي الدم قد يحصل أحيانا قد يكون قرابه الجاني القاتل يتربصون ويتهددون ويتوعدون اولياء الدم إنهم أصروا على القصص وقد يفعلون فقد يقومون ب قتل ولي الدم انتقاما ل صاحبهم الذي جنى فاقتص منه فهذا داخل في العموم في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فالله شرع القصاص فلا يجوز لأحد أن يهدد حياة الآخرين بسبب أنهم رضوا بالقصاص وطالبوا به فهذا حق ثابت شرعا وكذلك هذا المقتص لا يجوز له أن يتزيد في القصاص كما ذكرنا أو أن يتشفع أو نحو هذا وإلى غير ذلك من المعاني التي تدخل تحته هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ونحن عليه وصحبه كالذيكم إضافات أو سؤال نعم. تفضل نعم يكون القصاص كيف؟ أيوة. طيب ماذا يريدون بإبرة يعني يقتل سيأتي الكلام على الآية التي بعدها في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فهذا الذي يقول بأن القصاص وحشية نقول له أولا هذا تشريع من فإن أقر أنه تشريع الله تبارك وتعالى فإنه يقفر بهذا القول لأنه ينسب ذلك إلى الله يعني أن هذا الحكم من الله أنه ظلم وعدوان ووحشية وهذا لا يجوز بحال من الأحوال فالله حكم عدل عليم حكيم وإذا كان لا يؤمن بالقرآن اصلا فهذا يحتاج يحتاج معه إلى بيان ما يثبت أن القرآن هو كلام الله اثبات النبوة والرسالة وصحة دين الإسلام يحتاج أن يبين له هذا الأصل ثم نبين له ان هذا التشريع صادر عن الله هذا جانب الجانب الثاني هذا الإنسان الذي طعن أو ضرب بالسيف على رقبته أو رأسه أو طعن برمح فدخل من صدره وخرج من ظهره أو نحو ذلك على اللي قتل عمدا عدوانا نأتي للجاني المجرم ونقول هذا نريد أن نقتصر من بطريقة لا يشعر معها بالألم بمخدر بإبرة بكذا لا يشعر معها بأي ألم هذا يرى نفسه يتشحط في دمه وأهله وذوه يرونه متشحطا في دمه وهذا يوضع على سرير في مستشفى ويقال بإبرة عشان ما يشعر بالألم وعلى أساس ما يحس ولا يكون في دماء ولا أشلاء ولا شيء لألا نروعه ولا نروع أهله هل هذا عدل؟ أحسن العدل العدل لا ليس من العدل وإنما يفعل به اسمه قصاص قصة الأثر فيفعل به كما فعل هذا هو العدل وليس من العدل أن يقتل بأي طريقة كان بسلاح ناري أو بسلاح أبيض أو غير ذلك أو يدهس في السيارة عمدا عدوانا ثم بعد ذلك يقال لا يشعر بالألم لا داعي لإذاء مشاعره ومشاعر أهله إبرة ثم بعد ذلك يموت دون أن يحس هذا الكلام ليس بصحيح ولا يحصل به التشفي من ذوي المقتول يعني أولياء الدم فالقصاص فيه تشفي لكن بطريقة عادلة لأن غلواء النفوس لا زالت تعتلج في قلوبهم حرارة هذه الجناية فهي لا تسكن إلا بالقصاص فهنا يشرع لهم القصاص فلذلك يشهدون هذا القصاص ويرون هذا يقتل وتضرب عنقه كما فعل بي من قتل منهم فهذا غاية العدل ثم أيضا أين هؤلاء أدعياء الرحمة وحقوق الإنسان وما أشفى ذلك من أبي الشريعة التي مبناها على الرحمة حتى في هذا الأمر يقول الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمه وكيف يضيع هذا الحكم عند النظم والقوانين الوضعية فالقاتل يقولون لا يقتل كما سيأتي في الآية التي بعدها لألا نزهق نفسهم سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك نعم يقول الشيء كذلك نقول بأن السنة تشرح هذه الآية وتبينها فالنبي صلى الله عليه وسلم أجر القصاص بين الرجل والمرأة يهودي رضى رأس جارية بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجر نعم طيب تفضل نعم يقول لو أنه ضربه وكذه على فكه فكسر درسا من أدراسه فإنه يقتص منه بكسر درسه لكن بالنسبة لأنواع الجنايات منها ما قد يسري ومنها ما لا ينضبط معه القصاص فقد تكون هذه اللكمه فيها حياته يعني إذا اقتص وإنما يكسر درسه إذا كانت الجناية على الدرس أو يقبل الديه. الدرس أو العفو مجانا والله عز وجل يقول وكتبنا عليهم أي أهل الكتاب بالتوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فهذه الأشياء كما ذكر الله عز وجل لكن إن كانت الجناية بحيث لا يتوصل لها بطريق ينضبط فهنا يكون فيه أرش الجناية تقدر هذه الجنايات مثل لو أنه ضربه ضربة على رأسه الجمون المأمومة فنفدت الضربة إلى أم الدماغ هذا الآن جروح قصاص لكن أحيانا بعض الإصابات لو أنه أراد أن يضربه مثلها ما ينضبط فقد تصل إلى دماغه ويموت أو يذهب عقله أو نحو هذا فهذه لها تقريرها عند أهل الاختصاص إنهم السلام عليكم